بسم رب سبيلنا النبي والسلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد النبي الأمي أجمعين الله والصلاة لله على وعلى آله وصحبه、أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على أ ن و ا ع النسخ وما يترتب على كل نوع من أ ن و ا ع ه واليوم سنتكلم على محرمات الاحرام إ ح ر م أي الأشياء التي ت م على ل إ إ ن ن س بسبب ا ا ح ر والأصل في هذا الموضوع هذا في يتحدث في موضوع م م ح ر اخبار ت الإحرام أ ص ح ي ح ة ك ث ي ر ة كخبر الصحيحين عن ابن عمر أ ن رجلا س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ة إ ل ا أ ح د لا يجد ع ل ي ن فيلبس الخفين ف وليقطعهما من اسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه ت زعفران او ورس زاد البخاري ولا تنتقب المراه أ ولا تلبس القفاذين ي ن ل عليه فأسفل هذان الحديثان و أ م ث ا ل هذين الحديثين في موضوعهما هي ا ل أ ص ل في هذا الباب و أ م ا محرمات ا ل إ ح ر ا م فقد اختلف الفقهاء في عدها فعدها بعضهم و أ و ص ل ه ا إ ل ى عشرين أ م ر ا وبعضهم قال في المنهاج عبدها سبعة وفي ا ل ن ه ا ي ة يكون الامر واحدا كالخلاف في اركان الصلاه قلنا ان بعض الفقهاء عد ا ل ط م أ ن ي ن ة ر ق ن ا مستقلا وبعض الفقهاء الاخرين عد ا ل ط م أ ن ي ن ة تبعا للركوع وتبعا للسجود وتبعا ل ل ج ث ة بين السجدتين وتبعا للاعتدال من الركوع وبناء على ذلك اختلف عدد ا ل أ ر ك ا ن وهنا أ ي ض ا كذلك بعض العلماء يفصل في أ ن و ا ع المحرمات وبعضهم يجعل م ج م و ع ة من ا ل أ ن و ا ع نوعا واحدا فمثلا الامام النووي رحمه الله تعالى هنا تكلم ع ا هنا ل ى ت على ستر بعض ر أ س الرجل وبنفس الوقت تكلم على لبس المخيط وجعلهما ر ق ن ا واحدا ولكن بعض الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن تكلموا على سطر ا لبس ر المخيط وجعلوه محرما آخر و و ت ك ل م اخر على فالخلاف بالتعداد ليس ناتجا عن الخلاف في أ ن ا ل أ م ر الفلاني محرم أ و ليس محرم الكل متفقون على تحريمه ولكن الخلاف ناتج من التفصيل في العدد فبعضهم يجمل ويدخل ا ل أ م و ر بعضها في بعض فيكون العدد معه قليلا وبعضهم يفصل ويجعل كل م س أ ل ة محرما مستقلا قائما ب ذ ا ت ه وبناء على ذلك تكثر عنده ا ل أ ع د ا د على المحرم أن ستر بعض المحرم الرجل يجتنبا ستر رأس أن ولذلك و المستور و كان جزءا يسيرا إ ا حرم ع ي عليه ه ستر ستر حرم البعض ا ل لم ن باب أولى ولذلك لم يقل الفقهاء ستر الراس أ لأنهم س لو ق ل المحرمات و ا إن ت ر ا لتبادر ر أ س ل إ ل ى الذهن أ ن ستر بعض ا ل ر أ س جائز ولكنهم قالوا ستر بعض رأس الرجل ستر رأس بعض ليفهم منه بطريقه اولى أ ن ستر جميع ا ل ر أ س محرم ولو كان المستور البياض الذي ب ي ا ا ض ل وراء الاذن سببا ستر بعض ا ل ر أ س ا ل آ خ ر أ و لم يستره على ك ر ع حالين يكون هذا الستر حراما متى يقال ل ل إ ن س ا ن إ ن ه ستر ومتى يكون ا ل س ا ت ر ساترا هل كل شيء يضعه ا ل إ ن س ا ن على راسه ولو كان اصبعه يعد ساترا لو وضع الانسان ق ط ع ة من م ا د ة ل ا ص ق ة على ر أ س ه هل يعتبر ساترا ام لا يعتبر ساترا متى يقال للانسان انه ستر ومتى يعد الساتر ساترا قال قال الساتر ساترا اذا عد في العرف بانه ساتر اذا قال الناس إن هذا الموضوع على يعتبر في عد ساتر الرأس هذا ان فهو ساتر في ا ل ع ر ف الذي ع ر ف ا ل يقره الشرع الذي يعتبر من المصادر المعتد بها وليست ا ع ر فاذا ل لا العراف ف ا س الإسلامية د إ عبد العرق أ ن هذا ا ل أ م ر ساتر فهو ساتر وبناء على ذلك يحرم على الرجل أ ن يضعه على ر أ س ه وسواء أ ك ا ن محيطا أ م لم يكن محيطا كما لو وضع ق ط ع ة من م ا د ة ل ا ص ق ة كما قلت ك ا لو ع م م ا ل وضع ق ط ع ة من ا ل ط ي ل س ا ن على ر أ س ه فهي ساتر ولو وضع خ ر ق ة صغيره ة على ر أ س فهي ساتر لو ض على ا ح ن ا ء ع ل راسه أ س س تعتبره ت ر ا حناء ا ل خ السخين لخبر ي ليس الصحيحين ن اللون انما حناء ن طبعا قال لخبر الصحيحين أنه صلى ل ا ل ه ع ل ي ه و ساتر ل م ق ل المحرم الذي في بعيره ي م خر عن ا لا ت خ م رأسه لا تضع على ر أ س ه شيئا ف إ ن ه يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة ملبيا فكل ما يعد ساترا في العرف يعتبر محرما على المحرم بخلاف ما لا يعد ساترا ا ش ف ي ا ل أ ش ي ا ء التي لا تعد س ا ت ر ة في العرف وبناء على ذلك لا تضر قال كالاستظلال بمحمل و إ ن مست ر ا ت ه زخنى تحت ليستظل المحمل به ولو مسى رأسه, ولو سقف الغرفة رأسه ما يضره. ولكن لو لو وضع ا ملامسا ما ر له قطعه صغيره من ماده لاصقه على ر أ س ه ويقصد بها ستر يعتبر ساترا ويحرم عليه فعله ل أ ن ا ل ع ر ف ة يسميه ساتره قال وكحمل ق ف ة وضع قفه على ت ا د ي ح م ع ل ر أ س ه وضع ا ل ق ف ة على راسه ليس بقصد الستر ياثم و ي ر ز م ه الفداء ولكنه ح م ل ه على ر أ س ه من أ ج ل نقلها قال م ا يضر كحمل قفه او عدل, عدل اللي يضع به القمح أ و غيره من غير قصد ستر لذلك ف إ ن قصد الستر فقد حصل الستر وجب و عليه الفدى وهذا كله إ ذ ا لم تكن هناك ح ا ج ة ستر بعض ر أ س الرجل يعد بما يعد في العرف ساترا يكون محرما إ ذ ا لم تكن له ح ا ج ة ف إ ذ ا كانت هناك ح ا ج ة من حر شديد اضطر معه أ ن يستر ر أ س ه وضع قلنسوته على ر أ س ه وضع عمامته ع ل ى ش د ة الحر يكاد يموت ي ح ل ف لو لم يضع على راسه هذا قال ما يضر لشده الحر او البرد او, أو, أو اذى لحقه في ر أ س ه ما يعني يجوز ع ن ي ي ذ و ق ا يجوز ولكن تلزمه الفديه ة ت ل ز م الفدية قياسا على الحلق الله تعالى حرم على المحرم ان يحلق ر أ س ه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا وبه اذى من ر أ س ه ف ف د ي ة يجوز له ان يحلق ر أ س ه وان يفدي وكذلك هنا يجوز له اذا اضطر لوضع الستر ا على راسه ان يضعه لا يحرم عليه ولكن يجب عليه الفداء فاذا لم يكن هناك ح ا ج ة مما ذكرنا يحرم عليه الستر اذا كتر يكون قد ارتكب الحرام ويجب عليه الفداء فاذا كانت هناك ح ا ج ة ما يحرم عليه لكن يبقى يعني يجب عليه الفداء وكما يحرم عليه ان يضع شيئا على ر أ س ه ليستره به يحرم عليه لبس المخيط كل شيء مخيط وليس المراد بالمخيط أ ن يكون شيئا مكونا من الخيوط لا ل أ ن ه ما في قماش في الدنيا إ ل ا وهو مكون من الخيوط فليس المراد ما ما دخله الخيط والإبرة لا ليس هذا المراد يعني المراد بالمخيط المحيط الذي يحيطه بالجسر ولذلك لو الجلب يحيطه ما هذا جاء به بثوب من、الجلد. فيه ي خ ولكن ط نهائيا و ه عليه حرام ما هو المراد المخيط ي هو ان و به خيط ولكن المراد ان يكون مخيطا محيطا اي مما يخيطه الانسان ليلبسه هذا هو المراد واما المخيط الذي دخله الخيط والابرة ولكنه الاوتى بسوبي ولفها المخيط الذي الخيط لا ما يضر هذا كما هذا بدجداشته الدجداشة التي دخله للبغ نلبسها يعد يضر ازار على جسده إزار لا يضر هذا ولا يحرم عليه فعله إ ذ ا ليس المراد بالمخيط ما دخله الخيط و إ ن م ا المراد به ما كان محيطا مثل الدشاديش هذه التي نلبسها مثل القميص ا ل م الذي يلبسه ا ل إ ن س ا ن نعم أ و كل شيء يعد للبس ل كل كثيفين لللبس العباءات التي نلبسها إذا تعدل اللبس فإذا وضعها الإنسان على لابسا شيء يعد وضع هذه لها فإذا صار فيحرم عليه لبس المخيط او المنسوج او المعقود ماهو ا ما لو م بالمخيط ما ر ا د دخله فقط خيطه لبس يعني كان معقودا من اللبات ل ل ب ا ه ذ السوف ي ويدقوه بشكل فني ويخرج منه قطع س م ي ك ة متلبد بعضه فوق بعض لو عمل منه ثوبة لبسه ي ض ر يحرم عليه لبسه مع انه لا خيط فيه نهائيا للحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في المحرم حينما سئل عن ما يحرم عليه لبسه قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف نعم فيحرم عليه لبس هذا قال والمعتبر في اللبس العادة الترفق هذا اللبس كل ملبوس يحصل في في في إذنه يحصل الترفق فلو ارتدى بالقميص او التحف بهما او اتجر بالسراويل فلا فديه ة ع ل ي لا فدية عليه لو اتى ب ا ل د ج ا ش هذه ولفها على نفسه على انها ازار لا ف د ي ة عليه لكنه لو اتى بالعباء ووضعها على كتفه مما يلبس يصير لابسا يحصل بهذا اللبس الترفق وبناء على ذلك تجب عليه ا ل ف د ي ة ويجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ع ق د إ ز ا ر ه ب ذ ا ل ب س ل إ ز ا ر حتى يخطر عورته يجوز أ ن يعقده ليس ب ا ل خ ي ر لو خاطه وجعله ق ط ع ة واحده حرام عليه هذا لكنه لو لفه لفا وعقده من ا ل أ م ا م من ا كذا ي ع ي لفه فوق بطنه من م ا تحت ا ل ص د ر أو فوق ان ل ر م أجل أن يثبت ويتماسك لا مانع من هذا وكذلك يجوز أ ن يشد عليه خيطا لكي يثبته على جسمه نعم وله ا ل تقليد ا ل س ي ف والمصحف وشد ا ل م ن ط ق ة واللميان هذه الأشياء التي أ ش ي ا ا ء ل يضعها الناس على ا ل خ ا ص ر ة والبطن من أ ج ل حفظ الفلوس والحج هذا كله لا مانع منه بالحاجه الى ذلك إ ن س ا ن يحتاج لهذا من اجل ان يضع أ م و ا ل ه فلا بد منه وله أ ن يلف بوسطه عمامه لكن ليس له أ ن يعقدها وله أ ن يلبس الخاتم هذا كله ما يضر لو كان ا ل إ ن س ا ن ب ح ا ج ة للبس ا ل ن ظ ا ر ة في ا ل ح ج و إ ن كان بها زتر بعض الراس لكن هذا ا ل ح ا ج ة و ا ل ض ر و ر ة أ ي ض ا لا يضر لا مانع منه ومن هذا القبيل ا ل س ا ع ة لا مانع من ان يلبس الانسان ل على الخاتم, أجاز لبس الخاتم مع أنه محيط حول لبس الساعه ة نعم و ذ إذا ا كان الإنسان كله في سعه وفي ب ح ب و ح ة عنده من الثياب ما يستطيع ان يجعل منه الازار والرداء يجعل منه الرداء الذي يحتاجه في الحج فاذا كان مضطرا للبس ل كما ذكرنا في الرس لحر او برد او ض ر و ر ة كما جاز له ان يلبس في العلام ان يضع شيئا على ر أ س ه جاز له أ ن يلبس في جسده أ ي ض ا أ و لم يجد غيره أ ر ا د أ ن يحرم ولكنه ما وجد إ ل ا هذا الثوب الذي لا بد له من لبسه ما عنده غيره هذه ض ر و ر ة ق ا ل لا مانع يجوز له ولكن من غير فديه ة بالنسبة للرئيس ل يجوز له أن ويجب أن أن بينما هنا يجوز له أن يلبس ويجب عليه يفدي يجوز يلبس له ولكنه لا تجب عليه ا ل ف د ي ة ووجه ا ل م ر أ ة في هذا الذي ذكرناه في, في راس الرجل نقوله ف ي وجه المرأة ي ح ر م علي أ ن تستر جزءا من وجهها إ ل ا ما كان ضروريا لستر الراس أ س ستر ل ر أ لا الرأس إلا الإنسان ما إذا جزءا الوجه بد من من فرد وستر الرأس ما يتحقق إلا إذا ستر يتحقق ل أ ن ه لا يوجد في ر أ س الانسان خيط أ ح م ر يقال هذا هو الحد الفاصل ما بين ا ل ر أ س وما بين الوجه إ ذ ا سترته فقد برئت ذمتك وصرت ساترا ل ل ر أ س ستر ا ل ر أ س واجب بالاجماع وبناء على ذلك يجب على ا ل م ر أ ة أ ن تستر كل ر أ س ه ا ولا تتيقن أ ن ه ا سترت كل ر أ س ه ا إ ل ا إ ذ ا سترت جزءا من الوجه وبناء على ذلك قالوا يجوز لها أ ن تستر جزءا من وجهها مما تتيقن معه أ ن ه ا قد سترت ر أ س ه ا ونظير هذا في الوضوء حتى يجب ت ي في ق ن أنه غسل الساعدة في الوضوء عليه أ ن يغسل جزءا من الساق حتى يغسل ت ق ن أنه غسل الرجلين إ ل ى الكعبين و إ ل ا ما في حد فاصل علامه في كعب الانسان إ ن س يقال له هذا المكان إذا غسلته وإذا له إذا غ ل ت ه برئة و إ ذ فلا يغسل جزءا مما لم يجب حتى يتحقق الواجب. ما لا يتم لم الواجب لا الواجب إلا به فهو واجب. إذن كل ما قلناه جزءا واجب مما ما ما به حتى فهو إذن في راس الرجل نقوله الآن فيحرم وجه المرأة ف ي علي ستر جزء من وجهها إ ل ا ما يجب ستره من أ ج ل التيقن من أ ن ه ا قد سترت كل ر ا س ه ا ف إ ذ ا أ ر ا د ت ا ل م ر ا ة ستر وجهها ب أ ن كانت ج م ي ل ة جدا تخشى من ف ت ن ة الناس بها أ و رجال هذا السبب زوجها ما يريدها أ ن تكون ب ا ر ز ة للرجال هي لا تريد أ ن ينظر الرجال إ ل ى وجهها تريد أ ن تستر وجهها قال ما في مانع لكن يجب ع ل ي ه ان تضع شيئا على ر أ س ه ا أ و في مقدم ا ل ج ب ه ة مثل خشبه ب ا ر ز م ث ل او أ شيء بارز حيث لو أ ر خ ت نقابها على وجهها لا يمس الوجه حيث لا يمثو الوجه وفي نفس الوقت ما تكون قد لامست وجهها وعفت وفي وهذا لها أ ن تفعل سواء فعلته ل ح ا ج ة أ م لغير ح ا ج ة كما أ ن ه يجوز للرجل أ ن يستر راسه ب ا ل م ظ ل ة سواء كان ب ح ا ج ة أ و ليس ب ح ا ج ة ولا يعتبر ساترا عرفا فلو وقعت هذه الخشبه ا ل ب ا ر ز ة التي وضعتها على ر أ س ه ا ومس الثوب وجهها او انه في اثناء المشي بواسطه الهواء لابست ث و ب وجهه ودفعته ب و و ن منها قض د فورا عن وجهها قال لم تلزم ا ل ف ي د ي ا ما عليها شيء كالرجل الذي يكون في ا ل ص ل ا ة وتكشف الريح عورته قال اصحابنا رضوان الله عليهم لو انه سارع فسر عورته ما يضره ولو ان الانسان كان يصلي ف ز ر ق الطير على ثوبه في اثناء ا ل ص ل ا ة وخلع ثوبه م ب ا ش ر ة ما تبطل ط ل ا ت ه ل أ ن ه ليس له في هذا قصد وهذا نظير ذاك لكنها لو وقعت الخشبه او هذا البارد الذي كان يحول بين الثوب وبين وجهها لو أ ن ه سقط ومس الثوب وجهها وصبرت على هذا رضيت به عند ذلك تلتمها ا ل ف ت ي ة لان م ل ا م س ة الثوب للوجه ا ل آ ن صارت بقصد, بقصد منها صارت راضية بهذا وكانها فعلته م ت ع م د ة و ل ل م ر أ ة أ ن تلبس بقيه أ ن و ا ع الثياب ا ل م خ ي ط ة ا ل م ح ي ط ة ب ك ا ف ة أ ن و ا ع ه ا م ا تمنع من ذلك أ ب د الا تمنع إلا في الوجه وفي اليدين قال ولذلك لها لبس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا تلتقب ا ل م ر أ ة ا ل م ح ر م ة ولا تلبس القفازين فيما رواه البخاري رضي الله ت عنه ا ل ى ع ف إ ذ ا ا ل م ر أ ة يجب عليها أ ن تكشف وجهها و أ ن تكشف كفيها فهذا هو المحرم ا ل أ و ل من محرمات ا ل إ ح ر ا م ستر بعض ا ل ر أ س ب ا ل ن س ب ة للرجل ولبس المحيط من الثياب و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة يحرم عليها ستر و ج ه ه وستر كفيها هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ه ذكرها ا ل إ م ا م النووي هنا على أ ن ه ا واحد من محرمات ا ل إ ع ر ا م م ج م ل ة إ ل ا أ ن غير ا ل إ م ا م النووي من الفقهاء ربما ذكر هذه ا ل أ م و ر على أ ن ه ا أ ر ب ع أ ن و ا ع من المحرمات فيذكر أ و ل ا ما يحرم على الرجل في ر أ س ه ثم يذكر ثانيا ما يحرم على الرجل في بدنه ثم يذكر ما يحرم على ا ل م ر أ ة في وجهها ويذكر ما يحرم على ا ل م ر أ ة في ك ف ي ة فيعد المحرمات أ ر ب ع ة و ا م ا م النووي عده و ا ح د ة و ا ل ن ت ي ج ة و ا ح د ة الكل متفق على هذه المحرمات ولكن الخلاف في ا ل ع د ل الأمة ليست كالرجل الأمة كالرجل الثاني من المحرمات استعمال الطيب من يحرم على المحرم ان يستعمل الطيب ة في ملبوسه من ثوبه او في بدنه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس او زعفران وطبعا لو واستصحب الطيبة تطيب الطيبة بعد قبل بعد هذا كله اذا اراد ان يأخذ الطيبة بعد الاحرام لكن لو تطيب قبل الاحرام كله يأخذ لكن الى ما بعد الاحرام ما لا يحرم علي هذا ك م ا ذ ك ر ن ا الكلام على الإحرام ه عند على بل ي ن أن د ب له يأخذ انظر ل قبل ط ي ب أ يحرم تأسيا بالنبي عليه وكأني وسلم أ الله صلى ن إلى الى ط ي ب إ ل وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال السيدة عائشة ويغتفر في الدوام والاستمرار بما لا يغتفر في الابتداء فيحرم في يأخذ الطيب على الإنسان أن يأخذ الطيبة في ثوبه او بدنه ابتداء بعد ان يحرمه وسواء اكان بظاهر بدنه او بباطنه بان اكله او استعاط به وضعه في انفه او احتقن به في كل ذلك يحرم علي هذا ه وتجب عليه السجيه به ما هو ضابط ا ل ط ي ر كما ذكرنا لستر ا ل ر أ س ضابطا ولستر ج س د ي ضابطا كذلك الطب له ضابط ما هو ضابط الطيب الذي يحرم على ا ل إ ن س ا ن استعماله إ ذ ا كان محرما قال ضابط الطيب هو ما يكون معظم الغرض منه رائحته الطيبه معظم الغرض ن كل هذا يجنى من أ ج ل رائحته وبناء على ذلك يعتبر طيبا قالوا يقال لفق على الطيب على الطيب بذاته بأشياء الطيب من الدهن كدهن الورد ودهن البنفسج وغير ذلك من العطورات التي يستعملوا الإنسان وكيف بتا يقال للإنسان إن لو استعمله يكون الإنسان استعمله إذا الطيب الوجه المعتاد على على على ذلك لو ملبوسه على ودهن وغير وكيف يكون أو مجتمع مجتمعين من من ببدنه كدهن إن س و او ن فعله بنفسه أو امر انسانا ان يفعله به. فلو به حمل ت و ى على ر ة في ا ط ي ي ب فاره و م ن ه احتوى عليه عدد خ ج الطيب ا في ي ب ث ا ل م س ش ق و م ن ه او حمل فأرة المسك التي يفوح منها رائحة المسك أو نام على فراش او ارض م ط ي ب ة او ش د في طرف ثوبه طيبا او جعله في جيبه او لبسه ا ل م ر أ ة الحلي المحشو بالطيب ح ر و ما هذا كله ووجبت ا ل ف د ي ة فيه ل أ ن ه يصير متطيبا يصيب س ط ا ل ب د ببدنه فيجب عليه ف د ي ة هذا هو التطيب والتطيب بالورد كيف يكون التطيب بالورد قال التطيب بالورد أن يشمه مع اتصاله بأن فيه هذا يعتبر متطيبا نعم والتطيب بماء الورد أن بأن يصب على ثوبه أو يصب على يعتبر يشمه فيه يمسه يصب بأن بأن ثوبه يصب أو أن أن نعم مع يده يعتبر هذا متطيبا هذا وبناء على ذلك ه ذ ه الصابون الذي نستعمله ويقصد العصر الذي فيه و ت ص ي ر ر ا ئ ح ة اليد معطره ة يصير ذ ا الانسان مستعملا ل ل ي ص ي ح ر م ع ل ي هذا استعماله الفتية وتجب الفتية وتجب وتجب فيه فيه ه الصابون المعطر الذي ف ياتي ه ر ئ ح ة العصر به الانسان من اجل التنظيف وفي ر ا ئ ح ة ليست ك ن ل م ق ص و د ة للطيب ما هي من أ ن و ا ع الطيب الذي ص ا العالي ا ب و ن لا طيب فيه ا ذ ا ما يضر ولو وضع الطيب في الطعام, الطعام ولكنه لم يبق له أ ث ر لا ريح ولا طعم ولا لون كان استعمله في طعام أ و في دواء ج ا ز استعماله و أ ك ل ه ولا فديه في فيه إ ذ ا استهلك لم يبق له لا طعم ولم يبق ى له ريح وان بقي الريح وجب عليه ف ت ي ل أ ن الغرض ا ل أ ع ظ م من الطيب و رائحته فاذا كانت ا ل ر ي ح ة ب ا ق ي ة ما س ت ه د ك ت وجب على ا ل إ ن س ا ن الفداء وما يقصد به ا ل أ ك ل أ و التداوي ما يقصد به له ر ا ئ ح ة لكن ما يقصده الناس للتطيب به و إ ن م ا يقصدونه للطعام أو للتداوي ط ع ا م او ل ل مثل التفاح ت ف ا ح ة واحده يضعها الانسان في ا ل غ ر ف ة تم ل ا رائحه غرفه التفاح ة و ج م ي ل ة و ل ذ ي ذ ة يتلفاز بها الانسان و ي ت ر ف ق ا ل لكن ما ه و مقصود بالتفاح العطر مقصود به الطعم قال م ا يضر هذا او القرنفل م ا يقصد العطر وان كان ت له ر ا ئ ح ة ق و ي ة جدا الدار صيني نفس الشيء ومن هذا القبيل والله اعلم الهين الذي نستعمله ا ل آ ن في ا ل ق ه و ة له ر ا ئ ح ة ق و ي ة جدا و ل ك ن ما ي س ت ع م ل للعطر ما يقصد منه ا ل ع ط ر و إ ن م ا يقصد منه الطعم الطعام أ و الشراب وكذلك ما ينبت بنفسه كالشيح والتبخر و ا ل خ ز ا م ة ل أ ن ه لا يعد ك ذ ا ولو م ث ل إ ن س زي... ا ن الزعتران إ ذ ا كان نهي عنه بالصريح ولو لمس ا ل إ ن س ا ن طيبا يابسا مثل المثل أ و الكافور وبعد ذلك تركه ولو نصق به ريحه ما يضره ل أ ن ه لا يستعمل في هذه ا ل ح ا ل ة للطيب أ و للتطيب به ويعتبر مع ما ذكر من هذه ا ل أ م و ر يعني انه مقصود للريح أ و للتطيب يعتبر معه العقل يجب أ ن يكون عاقلا ف إ ن كان مجنونا ما يجب عليه في الدين وثاني الاختيار أ ن يفعله مختارا أ م ا إ ذ ا فعله مضطرا فلا ح ر م ة فيه وثالثا أ ن يكون عالما بالتحريم ف إ ذ ا فعله جاهلا بالتحريم لا ح ر م ة عليه ورابعا أ ن يكون محرما ف إ ذ ا فعله قبل ا ل إ ح ر ا م و ا س ط ح ب ه ما يضر و أ ن يكون الملموس طلبا في ع ل ق الانتان فلا ا ذ م يكن ي ط ب يقصد لرائحته ف ا لا الحال ن ه هذه فلا يضر في ف د ي ة على الناس ولا المكرى ولا الجاهل بالتحريم ودهن شعر ا ل ر أ س او ا ل ل ح ي ة بغير الطيب بالزيت او الشمع المذاب او مافي معناهما محرم ايضا فيحرم على الرجل على و ا ل م ر أ ة يحرم على كل واحد منهما ذ ه ن شعر ا ل ر أ س و ب ا ل ن س ب ة للرجل يحرم عليه أ ن يدهن ا ح ت ي ا ت ه بزيت أ و شمع أ و ما في معناهما ولكن لا يكره له غسل بدني لا يتنافى مع الاحرام الغسل يجوز ا ل إ ن س ا ن أ ن يغسل بدنه ويجوزه أ ن يغسل ر ا س صدر أ و غير ذلك ل أ ن هذه ا ل أ م و ر ما تقصد للتطيب و إ ن م ا تقصد ل إ ز ا ل ة ا ل أ و س ا خ ومن هذا القبيل الصابون الذي يستعمل في هذا ا ل أ ي ا م ولا يقصد من أ ج ل ريحه ما يوجد فيه ا ل ر ا ئ ح ة العطريه فالمحرم الثاني من محرمات الإحرام استعمال الطيب في الثوبي أو البدن الطيب الثوب في أو و ن شعر الرأس النحيان أو بزيت سواء كان فيه طيب أ و لم يكن فيه طيب وكالزيت كل ما كان في معناه المحرم الثالث من م م ح ر ازاله الشعر أ و الظفر من اليد أ و الرجل ومن الرجل أ و ا ل م ر أ ة أ م ا الشعر فلقوله تعالى ولا تحدقوا رؤوسكم وطبعا المراد ب ا ل ر ع س حلق الروس شعر الرؤوس ولا تحلق شعر رؤوسكم و أ م ا الظفر فقياسا على الشعر بما فيه من الترفه والمراد بالشعر الجنس الصادق لبعض شعره الشعر فليس عليه بعضه المراد يحرم المراد أنه حلقه فليس كل الشعر لكن لو حلق بعضه جائد لا المراد به جنس الحلق الذي يتحقق جنس جائد به شعره أ و ببعض ا ل شعره فلو حلق بعض ا ل شعره يعتبر حالقا على التفصيل الذي سنذكره فيحرم عليه أ ن ي أ خ ذ من شعره مطلقا لكن متى تجب ا ل ف د ي ة ا ل ح ر م ة وقع بها متى تجب ا ل ف د ي ة إ ذ ا حلق ش ع ر ة و ا ح د ة تجب ا ل ف د ي ة قال لا قال تكمل ا ل ف د ي ة في ثلاث شعرات ل أ ن ه يكون ا ل حلق شعرا في هذه ا ل ح ا ل ة وليس شعره حلق شعرا أ و إ ز ا ل ة ث ل ا ث ة أ ط ف ا ل ولا فرق في ذلك بين الناس لبحرام و ا ل ج ا ه د بالحرمال عموم ا ل آ ي ة قال الله تعالى ولا ت ح ر ق و ا رؤوسكم وما ميز بين حاله وحاله اخرى لكنه لو أ ز ا ل ه ا مجنون أ و مغمى عليه أ و صب غير مميز لا تلزمه ا ل ف د ي ة ل أ ن ه ليس أ ه ل ا ل أ ن ي ن ا ط به التكليف وهذا كله ت ك م ل ا ل ف د ي ة بثلاث شعارات إ ذ ا أ ز ا ل ه ا م ت و ا ل ي ة قطع ث ل اما ث شعرات ت و ي ة أو اذا إ لم يوالي بين القط بان قطع ش ع ر ة اليوم وقطع ش ع ر ة غدا وقطع ش ع ر ة بعد غد ا قال هذا يعتبر كل قطع شعر مستقلة كل مستقلة فيها يعتبر فدية جزئية شعر تجب من الطعم ا على م ا س ن ذ ك ر ه ا ل آ ن و ك اخترع شعر ر ش كيف ي ق ط ع ش ع ر ة ما ي ض ر هذا إ ذ ا ن ش ط ت ان تكون الشعرات م ت و ا ل ي ة ف إ ذ ا قطعها م ت و ا ل ي ة ف ج ب ع ل ي ه ا ل تمكينه و أ ن يكون في مكان واحد ف ل و ق ط ع ش ع ر ة من اليتي و لا كترع ش ع ر ة من يدي ما ي ع ت ب ر في مكان واحد فلا ت ك م ل ا ل في ذلك ويبقى الواجب عليه أ ن يخرج عن كل ش ع ر ة م د ة من الطعام وحكم ما فوق ا ل ث ل ا ث سواء ح ل ق ة ثلاث شعرات أ و ح ل ق ة كل ر أ س ه يعتبر حلقا و ا ح د ة تجب فيه ف د ي ة و ا ح د ة ح ل ق ة ثلاث شعرات كملت ا ل ف د ي ة ف إ ذ ا كمل على ر أ س ه ب أ س ر ه أ ي ض ا بقيت ا ل ف د ي ة و ا ح د ة ولا تتعدد وبناء على أ ن الدم لا ي ك م ل إ ل ا في ثلاث شعرات اذا حلق ش ع ر ة و ا ح د ة فيها مد ة من الطعام اللي ه وفي تقريبا بالاحتياط حتى الاحتياط جرام جرام مع أو و الشعرتين مدين الشعر مد وفي الشعرتين مدين والسبب في ذلك أ ن تبعيض الدم عتر ل ي س من السائل ان نبعض كيف تبعض الشعر ه وبناء على ذلك ع د ل الشرع الى الطعام ل أ ن ه قابل ل ل ت ب ع ي د و ا ل ت ج ز ئ ة هذا كله ب ا ل ن س ب ة للمعذور غ ي ر ا وأما للمعذور كأن رأسه دماما بالنسبة الذي الرئيس كان, كان بحاجة لحلق يضطر م ع او ل ج ت ه ا أ كان في ر أ س ي قمد في أ ذ ى ب ر أ س ه ل ض ر و ر ة ل ح ا ج ة أ ي ا كانت هذه ا ل ح ا ج ة ا ل ش ر ع ي ة طبعا ف ك ا م ا ل أ م ر وصل ل د ر ج ة ا ل ح ا ج ة جاز له أ ن يحلق ر أ س ه فللمعذور أ ن يحلق ولكنه يفدي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من كان رأسه أو أذى به ففديه من صيام او ص د ق ة او نسك وروى البخاري ومسلم عن كعب بن ع ج ر ة قال في ن ز ل ك هذه ا ل ا ي ة اي فمن كان منكم مريضا او به اذم ر أ س ي ففديه من صيام او ص د ق ة او نسك قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا د ن فدنوت فقال ايؤذيك هوام ر أ س ك خطاب كعب بن ع ج ر ة قال ابن عوف أ ظ ن ه قال نعم أ ي كعب قال ف أ م ر ن ي ب ف د ي ة من صيام أ و ص د ق ة أ و نسخ فيجوز للمعزوج اذا المحتاج لحلق الراس أ ن يحلق شعر ر أ س ه و أ ن يهدي أ و أ ن يكفر عن هذا إ م ا بالصيام و إ م ا ب ا ل ص د ق ة و إ م ا بالنسخ وسنتكلم عن أ ن و ا ع ه ا بالتفصيل أ و عن ك ي ف ي ة إ خ ر ا ج ه ا بالتفصيل في بحث مستقل يتكلم عن كل ما يجب على ا ل إ ن س ا ن إ خ ر ا ج ه كيف يخرجه المحرم الرابع الجماع وهذا بالاجماع سواء كان ا ل ج م ا ع ل ل ز و ج ة أ و ل ب ه ي م ة في قبول أ و دبر كله حرام ويحرم على المراه ل ل ا محرمة ع الحلال تمكن يعانة المعطية ويحرم على الرجل الحلال جماع زوجته ا ل م ح ر م ة وليس المراد فقط الجماع قال بل المباشره فيما دون الفج ر ب ش ه و ة قبل التحللين حرام عليه دم ب ه ا وكذلك يحرم عليه الاستمناء باليد ويجب عليه الدم ان انزل و إ ذ ا ما جامع ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ن س ب ة ل ل ع م ر ة إ ذ ا كانت ا ل ع م ر ة م ف ر د ة فسدت بهذا الجماع وكذلك الحج يفسد بالجماع قبل التحلل ا ل أ و ل نحن ذكرنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة تحللين إذا فإن فبإجمع إثماء إذا جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يدخل. أما بالنسبة لما قبل الوقوف أجمعوا جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه. وما بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل حجه زوجته حجه بعرفة على بعرفة بعد بعرفة قبل قبل قبل فقد وقبل يدخل الأول أنه فسد فعلى ما ذهب إ ل ي ه ل ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة مالك والشافعي و أ ح م د قالوا في ف س ا د حجه خلافا ل أ ب ي ح ن ي ف ة رضي الله تعالى قال لانه وطئ صادف إ ح ر ا م ا صحيحا لم يحصل فيه التحلل ا ل أ و ل فاشبه ما قبل الوقوف لا فرق عندنا بين ما قبل الوقوف وبعد الوقوف ما دام لم يتحلل لا التحلل ا ل أ و ل و إ ذ ا أ ف س د حجه بالجماع وجبت عليه أ م و منها يجب به بدنه ة أولا ل يجب ي ع أن ببدنة كان سواء أو حجا كان、عمرة. على م ر ة ع الرجل يجب عليه ب د ن ة ب ص ف ة ا ل ض ح ي ة ه اي التي تجزئ ه فيما لو أ ر ا د أ ن يضحي بها قال لقضاء الصحابه ة رضي ا ل ل ت عنهم ا ل ى ع بذلك قضوا ب ا ل ب د ن ة على من أ ف س د حجه ب ا ل ج م ا ع ويجب عليه المضي في فاسده ثانيا ليس فقط يجب عليه ا ل ب د ن ة يجب عليه ب د ن ا ويجب عليه أ ن يمضي في هذا الحج الفاسد يتمه كما يتم الحج الصحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله امرنا ل ل ح ج و ا ع ة لله أ م ر ب إ ت م ا م الحج و ا ل ع م ر ة مطلقا ولم يفصل بين الصحيح والفاسد ولذلك قال يجب عليه أن يمضي في حجه الفاسد أن وروي ذلك عن إ ف ت ا ء جمع من ا ل ص ح ا ب ة ولا يعرف له م م خ ا ل ف أ و ج ب و ا على من أ ف س د حجه بالجماع أ و ج ب و ا عليه المضي في فاسده ولم يخالفهم بذلك أ ح د إ ذ ن أ و ل ا يجب عليه البدنه ث ا ن يجب ا ي عليه ان يمضي في الفاسد وثالثا يجب عليه القضاء اتفاقا و إ ن كان حجه تطوعا أو ك ا ن ت ت ع م ر ه تطوعاً لأنه بالشروع وجب عليه إ ت م ا م ف إ ذ ا أ ف س د ه وجب عليه القضاء وبهذا ينفصل الحج عن غيره من العبادات إ ذ لا يجب على ا ل إ ن س ا ن المضي في ا ل ن ا ف ل ة إ ذ ا شرع فيها المتطوع أ م ي ر نفسه إ ن شاء اتم و إ ن شاء أ ف ط ر وهذا كما يكون في الصيام يكون في الصلاه ة صلاة نافلة إذا الإنسان كان يندب ل في أن يتمها. ولكن لو لو حدث له حادث أو ولكنه يتمها حادث عارض لو له له حدث عرض أ و طرا عليه ما يدعوه لترك ا ل ن ا ف ل ة ج ا د له تركها مع ك ر ا ء فلا يجب عليه المضي فيها إ ذ ا شرع بها ولكن يندب له الاتمام أ م ا في الحج ف إ ذ ا شرع فيه سواء كان ن ا ف ل ة أ م فرضا وجب عليه إ ت م ا م ه فاذا أ ف س د ا ل إ ن س ا ن حجه بالجماع سواء كان قبل الوقوف أ و بعد الوقوف ما دام الجماع قبل التحللين يجب عليه أ و ل ا ا ل ف د ي ة ببدنه ولا تجزئ غير البدنه وثانيا يجب عليه أ ن يمضي ا ل ح ج الفاسد وثالثا يجب عليه أ ن يقضي نسكه هذا ولو كان تطوعا و إ ذ ا أ ر ا د القضاء قال يجب عليه أ ن يحرم من المكان الذي أ ح ر م به في الحج الأصلي. فاذا ي ل الأصلي ح ج ف إ كان خرج من دمشق ا ل س ي ا ر ة مثلا واحرم من د و ي ر ة أ ه ل ه وقلنا ح ي ن م ان ت ك ل م ا إحرار على أن هذا جائز إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقضي يجب عليه أ ن يحرم من د و ي ر ة أ ه ل ه لا يجوز له م ان ل ك م يحرم من لكنه على من ذلك. في الحج الأصلي الحج من الميقات المكاني و أ ر ا د اليوم ان يحرم من د و ي ر ة أ ه ل ه لا مانع ل أ ن ه أتى اتى ل ل ب د وزيادة أ بالبدل و ز ي ا د ة ورابعا هذا القضاء يكون على الحج وليس على ا ل ت ر ا خ الحج ا ل أ ص ل ي على ا ل ت ر ا خ واجب موسع يتسع س له العمر زمنه العمر ف إ ذ ا ما أ ف س د ه ولو كان تطوعا وجب عليه أ ن ي ق ض ي و في العام ا ل ق ا ض ي فورا ط ب لانه وين كان وقته موسع إ ل ا أ ن ه تضيق بالشروع بالشروع فيه صار مضيقا ولذلك يجب أ ن يفعله على الفور ي النووي الرافعين زاد إمام على قالوا قلت ا و ا ق ل وكذا المتولد منه ومن غيره والله أ ع ل م أ ي المتولد من بري ومن أهلي ومن أو من البر والوحش البر ا ل و ح ش و ا ل أ ه ل ي يحرم عليه ا ل ص ي ا د ه كالمتولد بين خات وغبي او حمار وحشي وحمار أ ه ل ي ف ا ل ص ي ا د ه محرم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م أ ك و ل ا ل ب ر و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمتولد منه ومن ا ل آ ه ل قال الاحتياط اما أ ب ا ل ن س ب ة للمحرم فيحرم عليه هذا مطلقا سواء كان في الحرم أ م كان في غير الحرم ح ر م ة ا ل ص ي ا د بسبب ا م ف ل و أ ح ر م م ن دويرة أهله حرم عليه أ ن يصيد ولو في بيته ولو كان بين وبين لفت شهور حرم عليه بسبب الاحرام في عندنا محرم آ خ ر يحرم صيده سواء كان ا ل إ ن س ا ن محرما ام كان حلالا ً وهو صيد الحرم صيد الحرم حرام مطلقا ً على المحرم وعلى الحلال المحرم يحرم عليه الصيد سواء كان في الحل ام كان في الحرم وما, وما كان في الحرم من الحيوانات يحرم صيده على المحل وعلى المحرم سواء فيحرم عليهما بالاجماع إ ج م ع عليهم الصيد بالإجماع المحل والمحرم يحرم عليهم الصيد يحرم ب إ لخبر الصحيحين صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرام هذا فتح يوم أنه مكة إن ح ر م ة الله لا, لا يعضض شجره ولا ينفر صيده ف إ ن اتلف صيدا ص ا د سواء كان محرما في الحل او الحرم أ و كان الصيد في الحرم سواء كان الصائد حالا أ م محرم ف إ ن اتلف صيدا ضمنه ي لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد و أ ن ت م حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عجز منكم فجيا بالغ ا ل ك ع ب ة أ و ك ث ا ر ة طعام مساكين او عد ذلك صياما ل ي د و ق ومال امره أ ف ى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز للانتقام وهذا الضمان لما يصاد طبعا في الحرم المحرم او الحلال اذا ف ا ض و ا شيئا في الحرم وجب عليهم ضمانه و ب ا ل ن س ب ة لغير لغير الحرم التحريم فقط على المحرم واما غير المحرم فيجوز في له الصيد ما هي ا ل ف د ي ة التي يجب عليه فعلها ق ا س ة ا ل ن ع ا م ة بدنه من ف ا د ن ع ا م ة وجبت عليه بدنه فلا تجزئ ب ق ر ة ولا سبع س ي ا ه او اكثر لان جزاء الصيف يراعى فيه المماثل وفي بقر الوحش وحماره تجب ب ق ر ة وفي الغزال يجب عنز ل ل م ش ا ب ه ة ما بين الاثنين وفي اليربوع تجب ج ف ر ة و ا ل ج ف ر ة هي انثى المعز اذا بلغت ا ر ب ع ة اشهر وفصلت عن امها وما لا ن ق ل ف ي ه هذه ا ل أ م و ر فيها نقل ما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلا لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا ب ا د غ ا ل ك ع ب ة وفيما لا مثل له ما لا مثل لا له تجب فيه و إ نقل شاء الله في الدرس ا ل في ا ا د م يتمم